وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلَ وَأَجَلٌ مُسَمَّن عِدَهُ ثُمَّ أَن تُمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ عَلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن من آيات من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزئون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 مدّرّو وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرص فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك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 قل سيروا في الأرض ثم هرو كيف كان عقبة المكذبين قل مما في السماوات والأرض قل الله كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَنكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْ Alim.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 شيء أكبر شهادة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 من مما تشركون، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.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 ثم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 قُلُوبُهُمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ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 وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إذُ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لِيْتَنَا وَلَوْ النَّارِ ليتنا نرد وَلَا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا فقالوا لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم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 قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون.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 أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء ك من نبء المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أنبتغي فإن استطعت أنبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهداية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون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 قل إن الله قادر على أي نزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما مذابة في الأرض ولا طائر ولا طائر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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرون فلو لا إذجأهم بأسنا تضرون ولكن قسَت ولكن قسَت قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون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 وَقَتَمَعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِأَمْرِهِ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ هل يهلك الا القوم العالمون وما مرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسخون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك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 أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غلومات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلُ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق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 من فوقكم أو من تحت أو جلكم أو يلبسكم شيعة أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض.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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء من شيءه ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين تأخذوا دينهم لعبو ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما ك كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل الله يخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا قل أن مِن من دون الله ما لا ينفعنا وَلَا ولا يغفرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب, له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وتلك حجة نآتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا وياحية وعيسى وإلías كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بهم يشاء يهدي بهم يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ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 قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلنا وبارك مصدق الذي بين يديه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 ولو ترىذوالمون في غمارات الموت ولو ترىذوالمون في غمارات الموت والملائكة تباصق أيديهم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 وَأَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالك من الله فأنا تؤفكون فالق الاصبح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا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 فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى مما يصفون بديع السماوات والأرض أَنَّا يَكُولُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 لا من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم, فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون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 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى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 فَمَن يُرْدِ اللَّهُ أَيْهَدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرْدِ اللَّهُ أَيْهَدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أن يضله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَأْمَعَشَرَ الْجِنِّ قَالِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب بظلمه وأهلها وأهلها غافلون ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب بظلمه وأهلها غافلون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 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنشأكم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 وَأَنَّ آمًا حُرِّمَتُ ذُكُورُهَا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 هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها فَتَهَمَ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ بَطَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت, أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَن ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْأَظَلَّ مِمَّنْفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغَالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قلت لو اتلو ما حرم ربكم عليكم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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن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 قل إن تظهروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ثم ينفّوهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومعي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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواكم ليبلواكم فيما آتاكم إلى